بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحابه أ أ ج م ع ي ن بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد ي الله بن يحيى رحمه الله وحدثني ا عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه س أ ل عبد الله بن عامر بن ربيع ة عن الرجل يتوضا ل ل ص ل ا ة ثم يصيب طعاما قد مسته النار آ ي ة ت و ض أ قال ر أ ي ت أ ب ي يفعل ذلك ولا ي ت و ض أ قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ة عبد ا ل ل بن ع بن ابو م ر ن ربيعة ب أ محمد العنزي بسكن النون من ع ن ز ة اليمن أحد كبار التابعين هذا أ ك ث ر روايته عن ا ل ص ح ا ب ة ومعدود في كبار التابعين ومات رحمه الله سنه خمس وثمانين وقيل سنه تسع وثمانين قال ر أ ي ت أ ب ي يفعل ذلك ولا يتوضا قال ر أ ي ت أ ب ي يفعل ذلك أ ب و ه هو عامر بن ربيعه ة ا بن ربيعة بن كعب أ ب و محمد العنزي العدوي مولاهم من ك ب ا ر ا ل ص ح ا ب ة ومن أسلم من, أوائل من أسلم أ و ا ئ ل من أ س ل م هاجر الهجرتين ه الى ج ر إ ا ل ح ب ش ة وكان من أ و ا ئ ل من هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ س ل م قبل عمر بن الخطاب وكان إ س ل ا م ه قديما وكان الخطاب أ ب و عمر تبناه في ا ل ج ا ه ل ي ة فكان يقال فيه عامر بن الخطاب حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لابائهم هو أ ق ص ط عند الله فحينئذ قيل له عامر بن ر ب ي ع ة فنسب إ ل ى أ ب ي ه وروى الحاكم في مستدركه عن ابنه عبد الله بن عامر بن ر ب ي ع ة قال لما طعنوا على عثمان لما بدأ ا ل ط ع ع ن ل ى ع ث م ابي ن ن عفان ر ض الله صلى عنه أبيه في الليل ودعا وقال اللهم قن الفتنه بما و قال ي ت به ص ابنه ل ح ي ن من ع ا قال ا د ك ب فما أ ص ب ح إ ل ا ميتا وذلك قبيل مقتل عثمان رضي الله عنه بقليل نعم ثم يصيب طعاماً قد مسته النار طعاما ثم مسته يصيب ي قد ت أ وابوه ض أ ق ل رأيت أ ي يفعل ذلك ل ا يتوضأ و و أ ب صحابي وهو يستدل بفعل أ ب ي ه أبوه كان, يمس طعاماً كان ياكل م س ط ع م ا ا ن ي أ ك طعاما مسته النار ثم يصلي ولا ي ت و ض أ وهذا فيه م س أ ل ة الاحتجاج بقول الصحابي أ و بفعله وهذه وضع نبسطها لكم إن شاء الله في غير هذا مسألة لكم نعم العلنة شاء إن في غير قال عبيد الله متى مات عبيد الله سنة ومئتين نعم قال حدثني يحيى يحيى من يحيى من بالنسبة ل عن ب أبوه ي د د الله قال ح ث ي يحيى مالك حدثني يحيى عن م ا ل عن بن أبو وهب بن كيسان هو وهب أبو بن نعيم المدني ن ا أ ح د ثقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة و أ ح د ر و ا ة الحديث فيهم م اصبحت سبعين وعشرين او مئه نعم س م ع جابر ب ن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي جابر ب ن عبد الله بن عمرو بن حرام ا ل أ ن ص ا ر ي الخزرجي السلامي ا ل ص ح ا ب ي المشهور هذه السلامي بفتحتين ل ل ا ت ش ت ب ي عليكم ب ا ل س ل ل م ي ا ل ص ح ا ب ي المشهور ابن ا ل ص ح ا ب ي المشهور أ س ل م قديما ايضا وهو من ال... ممن شهد ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل ث ا ن ي ة وكان مفتي ا ل م د ي ن ة بعد عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الجميع لم يشهد غ ز و ة بدر في قول و أ ر ا د الخروج إ ل ى يوم أ ح د فمنعه أ ب و ه عمر... عبد الله بن ع م ر بن حرام الذي هو والد جابر هو كان له تسع بنات ومن الذكور كانه جابر فقط ومنع ابنه خ ش ي ة أ ن ي س ت ش ه د معا فلا يبقى للبنات من يقوم على شؤونهن فمنعه من حضور يوم غ ز و ة أ ح د و استشهد ا ل أ ب في أ ح د ف بعد ذلك كان جابر بن عبد الله يشهد المغازيه كلها مع رسول الله صلى الله عليه、وسلم. و سلم ومعه مناقبه رضي الله عنه ك ث ي ر ة منها ما رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ف ت خ ل ف ت ف أ ت ا ن ي النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال فتخلفت على ناضح لي الناضح هو الجمل الذي ي س ت ق ى عليه فقال تخلفت على ناضح لي قد أ ع ي ا فلا يكاد يسير و ذ ل ك بقي هو في م ؤ خ ر ة الجيش ف أ ت ا ه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال بعيرك فقلت له عليل ف ت أ خ ر النبي صلى الله عليه وسلم وزجر البعير ودعا فانطلق البعير يجري فما زال كذلك قدم الجيش ف أ ت ا ه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف, كيف ترى بعيرك فقال قلت له بخير أ ص ا ب ت ه بركتك فقاله ل صلى الله عليه وسلم أ ت ب ع ن ي قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره يعني إ ذ ا ب ا ع النبي صلى الله عليه وسلم على أ ي شيء يستقون ولكنه مع ذلك استحيا فما قدر أ ن يرد شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعته ي إ ي ا ه على أ ن لي فقار ذ ه ر ه الى م د ي ن ة ع ل أن لي ركوبه إلى ركوبه ا ل م د ي ن ة وهذا أ ص ل عندنا في الفقه في العقد الذي يكون ضمنه, يكون ضمنه شروط وهذا سياتي ان شاء الله اذا بلغنا الله تعالى وسائل البويع في ا ل م ط أ ر سترون ان الشروط منها ما يكون فاسدا ويصح العقد معه ومنها ما يكون فاسدا ويفسد العقد معه ومنها ما يكون صحيحا ويكون العقد معه ايضا صحيحا فقال فبعته اياه على ان لي فقال ظهره الى المدينه ثم قلت يا رسول الله اني عروس فذلي يعني يريد ان يسرع إ ل ى عروسه قال ف أ ذ ن لي فتقدمت القوم حتى أ ت ي ت ا ل م د ي ن ة فلقيني خالي ف س أ ل ن ي عن البعير ف أ خ ب ر ت ه بما صنعت فيه فلامني فقال جابر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل ن ي حين ا س ت أ ذ ن ت ه ماذا تزوجت أ ب ي ك ر ا أ م ثيبا فقلت تزوجت ثيبا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أ ف ل ا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وهذا أ ص ل ينبغي أ ن يفهمه كل م ق ب ي ن على الزواج أ ن ا ل أ ص ل في الزواج أ ن تلاعب وتلاعب ليس ا ل أ ص ل أ ن اليوم الذي ت د خ ل ف ي ه على أ ه ل ك تتصور ك و ن ت أ ن ك أ ن ت عمر الخطاب أ ك ث ر الشباب الذين يمن الله عليهم بسلوك ا ل م ح ج ة والطريق المستقيم في الظاهر إذا تزوج يتقمص ش خ ص ي ة عمر الخطاب في ذهنه ف ي تصوره ليس ش خ ص ي ة عمر الخطاب في عبادته وفي زهدي وفي عزوفه وفي عبادته لا لأن السهل مسألة المخطاب كاملة المرأة تلك التي ويلاعبها هذا يداعبها في في فيرى في في في في مفرض شدته هو أن أو عمر لا تتكلم و كما حدثتكم م ر ة عن الذي تزوج أ ر ب ع ا وقال لي ما, ما, ما تنسمع خصام م ا تنسمع دابيز وفي بيتين واحد أ ر ب ع ة ه انت جبار من جبابره ولو كنت ت ل ا ع ب أو ت لا ابدا لا تسمع شيئا ذلك شي. طيب قال فلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقال جابر يا رسول الله إ ن أبي إن والدي توفي أ و استشهد ولي أ خ و ا ت تسع فكرهت أ ن أ ت ز و ج إ ل ي ه ن مثلهن فلا تقوم عليهن ولا تؤدبهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما أقبل اتى ل ن ب ي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة غدوت إ ل ي ه بالبعير ف أ ع ط ا ن ي ثمنه ثم رده عليه ومن المناقب التي تذكر في ت ر ج م ة جابر رضي الله عنه ما رواه ابن حبان والحاكم عنه رضي الله عنه أ ن ه قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم أ س ت ع ي ن ه في دين كان على أ ب ي فقال صلى الله عليه وسلم آ ت ي ك م فرجعت فقلت ل ل م ر أ ة لا تكلمي رسول الله ولا ت س أ ل ه شيئا فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فذبحنا له داجنا كان لنا فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر ك أ ن ك م عرفتم ح ب ا اللحم فلما أ ك ل صلى الله عليه وسلم وخرج قالت ا ل م ر أ ة يا رسول الله ص ل علي وعلى زوجي ادعي ليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه م فقال جابر أ ل م أ م ر ك أ ل ا ت س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تكلمي فقالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتنا ويخرج ولا يدعو لنا وكان رضي الله عنه كفى وبصره في آ خ ر عمره ومات س ن ة ثمان وسبعين وهو ابن أ ر ب ع ي ن وتسعين سنه ة نعم يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يقول رأيت الصديق يتوضأ الصديق أبو أكل صلى بكر بكر أبا و عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمري كعبي بن سعد كعبي بن بن تيم بن مرة بن كعبي بن بن بن بن بن الله لؤي تيم مرة ابن غالب ابن فيهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن فيهر خ ز ي م مدركة ة ابن ابن ا ل ي ا ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشي التيمي س بن بن بن مدر معد ل ي خ ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورفيقه و أ ح ب الناس إ ل ي ه و أ ف ض ل هذه ا ل أ م ة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثه وكان, رفيقه وكان استمر معه طول مقامه ب م ك ة وكان رفيقه في ا ل ه ج ر ة وفي الغار وفي المشاهد كلها إ ل ى أ ن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه نحيفا خفيف العارضين محببا إ ل ى قومه مؤلفا سهلا وكان أ ع ل م قريش ب أ ن س ا ب ه م وبمال قريش من المثالب ومن المناقب فكان قومه لذلك يحبون مجالسته لمعروفه ولتجاربه ولحسن حديثه فكان يدعو إ ل ى ا ل إ س ل ا م من يثق به من قومه ف أ س ل م على يديه العليه من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونه م أ س ل م على يديه عثمان بن عفان وطلحه بن, وطلحة تو بن الزبير وسعد بن أ ب ي وقاص والزبير العوام وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء من العشره المبشرين في ا ل ج ن ة كلهم أ س ل م و ا ع ل ى يدي ا ب ب ك ر رضي الله عن ه و م ن ا ق ب ه رضي الله عنه ك ث ي ر ة جدا ط و ل ا ب نعسكر ترجمه ت في ت ا ر ي خ دمشق و ترجمه ا ت ر ج م ت هم ط و ل ة في س ا ئ ر الكتب ا لتي يعني وضعها أ ص ح ا ب ا ل ت ر ج م و ا ل سير ن ذ ك ر لكم بعض من ا ق ب ه رضي الله عنه. منها ما الشيخان عن ه من هم ا راه و شيخان عن أ ب ي س ع ي د ا ل خ د ر ي رضي الله عن ه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إ ن الله تعالى خير عبدا بينما بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أ ب و بكر وهذا مما يدلكم على, لطفه على لطف فطنته وعلى حده ذكائه ان يفهم ب ا ل إ ش ا ر ة ما لم يفهمه احد ه رسول الله ربنا خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أ ب و بكر قال أ ب و سعيد ف ع ج ب ن ا لبكائه أن, يخير الله الله أن, ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الخير و فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أ ب و بكر أ ع ل م ن ا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من أ م ن الناس علي في صحبته وماله أ ب ا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أ ب ا بكر خليلا ولكن أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ومودته لا يبقين في المسجد باب إ ل ا سد إ ل ا باب أ ب ي بكر ومن ذلك ما ر و ا الشيخان أ ي ض ا ً عن أبي ابي ل ل د د ر روى ا ما ا ء خ ا ر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا ً عند النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ اقبل أ ب و بكر اخذا بطرف ردائه حتى أ ب د ا عن ركبته فلما ر آ ه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئه قال أ م ا صاحبكم فقد غامر غ اي م ر أ خاصم دخل في غ م ر ة ا ل خ ص و م ة ف أ ق ب ل فسلم فقال يا رسول الله إ ن ه كان بيني وبين ب ن ا ل خطاب شيء ف أ س ر ع ت إ ل ي ه ثم ندمت ف س أ ل ت ه أ ن يغفر لي ف أ ب ا ف أ ق ب ل ت إ ل ي ك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أ ب ابا ك ر يغفر ل ل لك ه يا أ بكر ا ب يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا لك ثم إ ن عمر رضي الله عنه ندم ف أ ت ى منزل أ ب ي بكر فقال أ ث م أ ب و بكر فقيل لا فجعل أ ت ى النبي صلى الله ف وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى اشفق ابو بكر خاف من ان يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر شيء يكون فيه هلاكه ف ج ث ى على ركبتيه يتوسط لعمر ويقول يا رسول الله والله انا كنت اظلم وانا كنت اظلم مرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال أ ب و بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أ ن ت م تاركوا ل ص ح ب ي ف ه لي صاحبي فهل أنتم ت ا ر ك و صاحبي فما أوذي ب ع د ه اوذي م من مرأ م ن ناقبه رضي الله عنه الله ا رضي ر ل ت عن أ بعدها ي هريرة رضي الله ن أن ه الله صلى الله عليه أ رسول وسلم صلى قال ل ما, ما ح عندنا يد إلا وقد كافيناه يد وقد إلا ب إلا أبا وسبب م القيامة كنتم متخذا صاحبكم وما مال ما مال خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله ولو خليل نفعني نفعني أبي وإن و بكر بكر أحد تلقيبه الصديق ما راه الحاكم في مستدركه أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت لما أ س ر ي بالنبي صلى الله عليه وسلم أ ص ب ح الناس يتحدثون وارتد قوم ممن كانوا آ م ن و ا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه هذه محكاه العقل يجزم ب أ ن ذلك لا يكون من م ك ة إ ل ى بيت المقدس في فلسطين يذهب في الليل ويرجع في الليل قبل أ ن يصبح الناس ويصلي معهم ص ب ح يكونوا إذا, ال... اذا طلع النهار كان معهم كيف ي ك و ن هذا و, و... بيت المقدس ت ض ر ب إ ل ي ه آ ب ا ط ا ل إ ب ل في المدد ا ل م ت ط ا و ل ة ولكن آ م ن ت بالله ربنا وبمح... وبمحمد النبي فما كان يكذب ف ا ر ت د ق ه م ممن كانوا آ م ن و ا به و ا ت ب ع و ه وسعوا بذلك إ ل ى أ ب ي بكر فقالوا أ م ا ترى صاحبك يقول يزعم أ ن ه أ س ر به ا ل ل ي ل ة إ ل ى بيت المقدس فقال رضي الله عنه أ و اقال ذلك فقالوا نعم فقال إ ن قال لقد صدق فقال اتصدقه ب أ ن ه ذهب إ ل ى بيت المقدس ورجع قبل أ ن يصبح فقال إ ن ي أ ص د ق ه بما هو أ ب ع ا د من ذلك إ ي ش م ن بيت المقدس أ ص د ق ه فيما هو أ ب ع د من ذلك أصدقه بخبر السماء بين غ د و ة و ر و ع ة أ ي ايهما أ ب ع د أ ي ه م ا أ ع ص ى على ا ل ع ق ل في ان يقبله بيت المقدس نعم بعيد لكنه في ا ل أ ر ض أ ن ا أ ص د ق ه عندما يقول جاءني خبر من السماء في غ د و ة ن وروحه أ ص د ق ه فسمي فلقب بالصديق من ذلك اليوم رضي الله عنه ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ا ن ت تلك ا ل ف ج ي ع ة التي لم يفجع المسلمون بمثلها قبلها ولا يفجعون بمثلها بعدها طاشت عقول ذوي العقول والباب ذوي الباب ومن أ م ث ل أ و ل ئ ك الذين طاشت عقولهم عمر بن الخطاه رضي الله عنه كان يحلف أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموت و بعد ذلك إ ذ ا ح د ث بهذا قال ما كان يقع في نفسه إ ل ا هذا كان يقع في نفسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموت فكان يقول والله ما مات ر س وفي ل الله صلى الله عليه وسلم وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ ل ق ط ع ن أَيْدِيَ وَأَرْجُلَهُمْ وفي رِجَالٍ ذلك الوقت كان أ ب و ب ك في السنح عند إحدى نسائه وفي ا ل س ن ح العوالي ف أ ق ب ل رضي الله عنه على فرسه حتى دخل المسجد فلم يكلم أ ح د ا حتى دخل بيت عائشه ة فيمم النبي ا صلى ل ل عليه وسلم فوجده مغشا بثوب حبره فكشف عن وجهه وأكب عليه ويبكي ويقول أ ك ب ع ل ه ي ب ل ه ي ي ي ب ك و و ق ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أ م ا ا ل م و ت ة التي كتبها الله عليك فقد مدتها ثم خرج إ ل ى الناس وعمر قائم يكلم الناس فقال أ م ر ه بالجلوس فلم يجس عمر فلما ر أ ى الناس أ ب ا بكر التفوا حوله وتركوا عمر فقال رضي الله عنه كلمته ا ل م ش ه و ر ة أ ي ه ا الناس أ م ا بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم ف إ ن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال الراوي ف ك أ ن الله لم ينزل تلك ا ل آ ي ة إ ل ا ا ل س ا ع ة ك أ ن الناس ما علموا ان الله أ ن ز ل تلك ا ل آ ي ة إ ل ا حين تلاها ابو بكر فما ترى من أ ح د إ ل ا وهو يتلوها قال عمر رضي الله عنه فما هو إ ل ا أ ن سمعت أ ب ا بك ت ل ه ا حتى عقرت حتى ما تقلني رجلاي حتى أ ه و ي ت فلما سمعت ابا بكر قراها علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وكانت تلك الفلته التي وقى الله المؤمنين شرها لما اجتمع الانصار في سقيفه بني ساعده وارادوا ان يتكلموا في مساله الخلافه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد رئيس تلك الامه سيدها قائدها نبيها مات فمن يحكم الناس بعد فاجتمعوا فقال عمر رضي الله عنه ل أ ب يا أبي بكر ي أ ب ي بكر هلم ا بنا إ ل ى إ خ و ا ن ن ا من ا ل أ ن ص ا ر قال فذهبنا فوجدناهم في س ق ي ف ة بني سعيده ا وبين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن ع ب ا د ة فقلت ما له فقالوا يوعك مريض حمى فجلسنا قليلا فقام خطيبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فنحن ح م د الله و أ ث ى عليه بعد قال ثم أما ف ن أ ن ص انصار ر الإسلام ف ح ن ن أ الله وكتيبه الاسلام وانتم أن الإمارة معشر المهاجرين رهط وقد دفت منكم دافه ف إ ذ ا هم يريدون أ ن ي خ ت ز ل و ن عن أ ص ل ن ا ويحضنوننا من ا ل أ م ر قال عمر ف أ ر د ت أ ن أ ت ك ل م ب ك ل م ة بين يدي أ ب ي بكر كنت زورت م ق ا ل ة ه ي ئ ت م ق ا ل ة في نفسي أ ع ج ب ت ن ي اقدمها بين يدي أ ب ي بكر يعني ا ل آ ن عمر يعلم أ ن أ ب ا بكر من ينبغي أن ي ت ك لكن م ل قال كنت أ د ا ر ي منه بعض الحد أبو بكر رضي الله عنه كان فيه بعض الحد. فخشي أن بكر بعض القوم كان رضي فيه فخشي الله الحد على عنه يحتد فيكون ما لا تحمد عقبه فقال أ ر د ت أ ن أ ج م ي المجلس بكلام بين يديه فلما أ ر د ت أ ن أ ت ك ل م قال أ ب و ب ك على رسلك قال فكرهت أ ن أ غ ض ب ه فقام فتكلم فوالله لك لقد كان هو أ ح ل م مني و أ و ق ر وما ترك ك ل م ة أ ع ج ب ت ن ي في تزويري في تهيئي الا قالها أو قال أ ح س ن منها في بديهته وكان مما قال رضي الله عنه أ م ا بعد فما ذكرتم من الخير فهو فيكم و أ ن ت م أهله هذه اهله ل ت ر ب ي لو يعني كان جيلف من أ م ث ا ل ن ا ماذا يقول كيف انتم ش أ ا ل ك ت ب ا ونحن م ل ن ك نحن أقادوا كذلك نحن كذلك ت كتباء أنتم ا صار الإسلام نحن نحن كتب... نعم ك بل أ ن ت م أ ف ض ل من ذلك و إ ن م ا منعكم حياؤكم أ ن تصرحوا بما ينبغي تصرح و به قال أ م ا ما ذكرتم من الخير فهو فيكم و أ ن ت م أ ه ل ه ولن تعرف العرب هذا ا ل أ م ر إ ل ا لهذه الفئه ة من قريش ذ ا أ من ر هذا, أمر هذا. ت... ولقد علمتم أ رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال قريش ا ل ق ولاة هذا الأمر. فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم الأمر الناس لبرهم لفاجره هذا فبر تبع تبع ولقد رضيت لكم أ ح د هذين الرجلين و أ ش ا ر بيده إ ل ى عمر بن الخطاب و إ ل ى أ ب ي عبيده بن جراح قال عمر فما كرهت شيئا مما قاله إ ل ا هذه الكلمه ة و ا ل ل لا أقدم يقربني ذلك من إ ذ ن هذا كان أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ت أ م ر على قوم فيهم أ ب و بكر فقلت يا أ ب ا ب ك ن ابسط يدك أ ب ي ع ك فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعته ا ل أ ن ص ا ر ومات رضي الله عنه سنه ثلاثه عشر من الهجره ا أ ب و بكر رضي الله عنه من الموافقات و ل د بعد عامين من ولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بعد عامين بعد حتى يكون عمره موافقا لعمر رسول الله صلى الله ع يوم ه س مات ك أ ن الله تعالى يريد أ ن يوافق بينهما حتى في عليه الله. نعم. انه ل ع م أ ن سمع جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه يقول ر أ ي ت أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه أكل ل ح م اكل ثم ولم صلى يتوضأ أبو ب ر ا ص د ي رضي ق ا لحما ل أكل ل ه عنه ثم صلى ولم ي ت و ض أ فقد كان يرى أ ن أ ك ل ما مسته النار لا ينقض الوضوء نعم قال عبيد الله بن إ ح ي ا ء رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام ف ق ر ب إ ل ي ه خبز ولحم ف أ ك ل منه ثم ت و ض أ وصلى ثم أ و ت ي بفضل ذلك الطعام ف أ ك ل منه ثم صلى ولم ي ت و ض أ قال عبيد الله رحمه الله ح د ث ن ي عن مالك عن محمد بن المنكدر تقدمت لنا ترجمته وذكرنا حاله في الزهد وحال أ خ و ي ه حتى قال ذلك الذي أ ت ى بما يفرقه على القرشي ي ن في ا ل م د ي ن ة لما دل على أ ب ن ا ء المنكدر كل يزهد وكل يرد قال يا اهل ا ل م د ي ن ة إ ن استطعتم أ ن ي ل ي د ك م كلكم المنكدر ففعلوا نعم ومات س ن ة ثلاثين و م ئ ة نعم عن محمد بن المنكدر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن ا ل منكدر مات سنه ثلاثين و م ئ ة هذا تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الحديث مرسل, مرسل. المرسل ذكرنا لكم فيه تعريف ا أ ر ب ع ة ا ل أ و ل ما أ ض ا ف ه التابعي إ ل ى ا ل ص ح ا ب ي وهذا تعريف ه أ ك ث ر أ ي الحديث الثاني ما أ ض ا ف ه التابعي الكبير إ ل ى ا ل ص ح ا ب ي وهذا هذا يعني تجدون في كتب المصطلح أ ن هذا تعريف الشافعي لكن قلت لكم ان ابن حجر رحمه الله قال لم أ ج د هذا صريحا عن الشافعي لا بن حجر شافعي فهو من أ د ر ى الناس ب أ خ و ا ن إ م ا م ه قال لم وهذا لا م و ه ذ لا تختص بالحديث وابن أ ب و حجر إ م ا م من أ ئ م ة الحديث قال لم أ ج د هذا صريحا عن الشافعي انما ك أ ن ه فهم من صنيع الشافعي من تعامل الشافعي استشف هذا من, من تصرفاته نعم الثالث ما سقط منه الصحابي طيب وهذا شهره البيقوني نعم الرابع ما سقط منه راون هذا تعريف الاصوليين ومن المحدثين خ ط ي ب البغدادي أحسن نعم ولكن هذا تحدثنا كنا ذكرنا لكم أ ن المرسل هذا من قبيل الضعيف لكن اهذا وفاق أ م خلاف خلاف قد ذكرنا أ ن ا ل م ا ل ك ي ة والحنفيه ة وحتج و ت مالك نعمان ا كذن ع ب م م ا ودان ا ا به ل ل ك يرون ة والحنفية ي أ ن ه ح ج ة وكذلك ا ل ح ن ا ب ل ة في ر و ا ي ة فيكون إ ذ ن الاحتجاج بالمرسل مذهب الجمهور و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة في ر و ا ي ة أ خ ر ى يرون أ ن ه ليس بحجة وقد كنا ذكرنا احتجاج لهذه المسائل كلها فلا نعيده لكن هذا و إ ن كان مرسلا فقد وصله أ ب و داود والترمذي باسناد صحيح、نعم. أن فأكل توضأ أتي فأكل منه منه رسول فقرب وسلم ولحم وصلى ولم يتوضأ الله صلى الله عليه لطعام إليه بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى دعي ثم ثم ثم خبز الرسول صلى الله عليه وسلم أ ك ل خبزا ً ولحما ً كلاهما مما مسته النار أ ك ل منهما مرتين فهذا الحديث فيه وضوءان لما أ ك ل م ر ة ا ل أ و ل ى ت و ض أ ثم أ ك ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة ولم يتوضا أ هذين ل و و ض ن في كل واحد منهما ح ت م ا ل ا ن إ م ا أ ن تقول إ ن و و ض ء ه إنه أ ك ل م ر ة ا ل أ و ل ى وتوضا ل أ ن في ذلك الوقت كان مازال هذا ا ل ح ك محكما م كان مازال ثابتا أ ن من أ ك ل شيئا ن س يجب النار ي عليه ان يتوضا ثم نسخ في ذلك المجلس ف أ ك ل بعد ذلك ولم يتوضا فيكون نسخ في ذلك المجلس هذا احتمال احتمال آ خ ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن أ ك ل توضا ل أ ن ه كان على حدث ولما أ ك ل بعده لم يتوضا ل أ ن ه كان ت و ض أ في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى و ا ل أ ن س ب ب إ د ر ا ج ه في هذا الباب ا ل إ م ا م مالك أ د ر ج ه في هذه ا ل م س أ ل ة في م س أ ل ة أ ن ه لا وضوء من م م س ة النار ف ا ل أ ن س ب أ ن يقال إنه ا ل ن س خ هذا دليل على النسخ、نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله و حدثني عن مالك عن موسى بن ع ق ب ة عن عبد الرحمن بن, يزي بن يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن أ ن س بن مالك ق د ي م من العراق فدخل علي ه أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي ب ن ك ع ب فقرر ب ل ه ما طعام ا قد مسته ا ل نر ا ف أ ك ل و ا من ه فقام أ ن س ف ت و ض أ فقال أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي ب ن ك ع ب ما هذا يا أ ن ا س عراقي ة فقال أ ن س ل ي ت ن ي لم أ ف ع ل وقام أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي ب ن ك ع ب فصل ي ا ولم ي ت و ض أ قال عبد ي الله رحمه الله وحدثني يا ع م ا ل ك عن موسى ب ن ع ق ب ة موسى ب ن ع ق ب ة ابن ابي عياش ا ل إ م ا م الكبير صاحب المغازي ا ل م ش ه و ر ة أ و ل من صنف في المغازي هو موسى بن ع ق ب ة وكان ا ل إ م ا م مالك رحمه الله يقول إ ذ ا قيل له مغازي من نكتب يقول اكتبوا مغازي الرجل الصالح موسى بن ع ق ب ة وقال مرة عليكم بمغازي موسى ف إ ن ه رجل ثقه طلبها على كبر من يقصد عليه الامام مالك ا ل إ م ا م مالك يقصد ابن إ س ح اسحاق ق ابن إ هذا أ ي ض ا صاحب ا ل س ي ر ة ا ل م ش ه و ر ة التي هذبها بن هشام محمد بن إ س ح ا ق هذا كان معاصرا امام مالك يعرض به ه و ي س أ ل عن موسى بن ع ق ب ة يعرض بابن إ س ح ا ق يقول رجل هذا رجل كذا ستقاوم لم يكثر كما كثر غيره كان بين ابن إ س ح ا ق و ا ل إ م ا م مالك شيء ابن إسحاق كان يقول اتوني ب أ ح ا د ي ث مالك وامحصها لكم إمام ا لا يزال يحتاج لتمحص الى ا تعلمون أن الإمام مالك كان يجلس في مجلسه الكبار ب د ا ل ل ه بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم كابر وما ا ا كابر ل ش ف ع و يجترئون أ ن ي س أ ل و ا تعرفون أ ن قلت لكم إن ا ل إ م ا م مالك إ ذ ا جلس لاقراء الموطا لا ي ق ر أ هو موطاه إ ن م ا ي ق ر أ عليه ويسمع إ ذ اذا أردت أن تقرأ إ أ ر ا د كمالك أ ن تقرا موطا إ ذ ا هي لك ولقيت السعد ووفقك الله وشرح الله قلب ا ل إ م ا م مالك ت ق ر أ الموطا ماشي. صوت ا موط... ل م م ل ك ب ا ل م ط ه هذا شيء دونه الثريع لكن يكفيك أ ن ت ق ر أ ويسمع هذه... وكان... وكان الجميع يقنع و ا منه بهذا حتى جاء هشام الشامي هذا أ ح د القراءه ر و ا ا ة في ل ا ت ذ ا القراء أحد هو الراوي عن بن عامر الشامي ج ا ء م ن الشام واهل الشام ليسوا في المذهب ك أ ه ل الحجاز مذهب الحجازيين في العرض والسماع واحد يعني سواء عرضت ا على الشيخ أ و سمعت من لفظه تقول حدثنا وكلاهما واحد في التحمل الشاميون لا عندهم السماع من ل ف ظ الشيخ اعلى من العرض فجاء وقف وقف ا ا مالك كان إذا طلابة أمامك أن على رؤوسهم الطير يعني من شدة رزانة للمجالس جاء هو شاب ل مجلسهك جلست على إ م م رؤوسهم أن يعني من هو شدة و وقال يا أ ب ا عبد الله حدثني فأنكر الجرأة الإمام مالك <تصفيق> يعني ومثل هذا لا ينبغي أ ن يعلم ا ل ج ر أ ة قال فما هو إ ل ا أ ن قلتها ف أ خ ذ ت ن ي المقارع ل أ ن ا ل إ م ا م مالك من عادته أ ن يقف الناس بعض, ال... بعض, ال... بعض المؤدبين يقفون عند ر أ س ه كل من أ س ا ء ا ل أ د ب أ د ب فقال فما هو إ ل ا أ ن ذكرت ما ذكرت حتى أ خ ذ ت ن ي المقارع فضربت حتى لم... لا م ل أ ك د ابصروا <تصفيق> يعني ادير عباره يقول م غ ر ب يضربوا حتى و ص ي ر النجوم حتى ل ي ب ص ر لكن توفيق الله تعالى ل أ ه ل ا ل ق ر آ ن قال يا أ ب ا عبد الله إ ن أ ب ي باع بيتا من ب ي و ت ه وجهزني إ ل ي ك و ق ا ل ذهب إ ل ى عبد الله ل ت أ خ ذ منه فلما جئتك ل ق ي ت ن ي بهذا والله لا أ س ا م ح ك أ ب د ا فقال الامام مالك رحمه الله أ ر ا د أ ن يستحله ل من هذا ماذا تريد حتى تحلني من هذا فقال ضربتني أ ر ب ع ة ع ش ر ة م ق ر ع ة تحدثني أ ر ب ع ة عشر حديثا فحدثه ا ل إ م ا م مالك سميع بن لفظه فقال بعد فلما حدثه الاربعه عشر حديثا قال له هشام زد في الضرب وزد في التحديث ص فانصرف ي الشاهد أ ن اسحاق يقول ي ت وكان ن ي بأحيث م ا ل و م مالكو لا فكان ذلك مالك يقول هاتش اللي س موسى ع ت ه م بن عقبه رجل كذا كذا ولم يكثر بل م ر ة قال لما ذكر ابن إ س ح ا ق قال ذلك دجال من الدجاج ل ة يقصد ابن إ س ح ا ق وابن إ س ح ا ق طبعا هذا رجل ث ق ة في السير لكن في حديثه أ م و ر بعد من توصط فيش أنه يحسن وموسى بن عقبه رحمه الله مات س ن ة إحدى و أ ر ب عن ي ومئة وكتابه و م ب ط عبد مغازي موسى ن عن عقبة ع الرحمن بن يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي هذا الاسم وقع فيه اضطراب عجيب السارد ثمعتموه يقول عبد الرحمن بن يزيد وفي بعض النسخ عبد الرحمن بن زيد بن زيد القول في هذا أ ن هذين راويان مدنيان من, من, من رواه الحديث في ا ل م د ي ن ة أ ح د ه م ا س م ه عبد الرحمن بن زيد بن ع ق ب ة و ا ل آ خ ر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن ج ا ر ي ة أ ك ث ر نسخ الموطا أ ن هذا ا ل إ س ن ا د فيه مالك عن موسى بن ع ق ب ة عن عبد الرحمن بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ن س بن مالك وقع و في بعض النسخ كما سمعتم الساري وفي ح ا ش ي ة السيوطي على الموطه ا ل م س م ا ت تنوير الحوالك وفي ح ا ش ي ة ا ل زرقاني على الموطه وفي حاشيه هامي جنون الفاسي على الموطه عبد ا ل وقع في هذه الكتب التي ذكرت لكم عبد الرحمن بن يزيد الانصاري محدث من أهل المدينة أهل لكن لا يذكرون في شيوخه أ ن س بن مالك ا ل آ ن شيخ عبد الرحمن هنا من هو أ ن س بن مالك وتلميذه من هو موسى بن ع ق ب ة عبد الرحمن بن يزيد بن ج ا ر ي ة لم يذكروا في شيوخه أ ن س بن مالك ولم يذكروا في ا ل ر و ا ت عنه موسى بن ع ق ب ة ما ذكر هذا في كتب الرجال كتب ت ر ا ن ي أ م ا عبد الرحمن بن زيد هذا ف هو عبد الرحمن بن زيد بن ع ق ب ة بن كديم ا ل أ ن ص ا ر ي هذا أ ي ض ا من مئه ا ل م د ي ن ة وهذا في كتب ا ل ت ر ا ج م تجدون أ ن من شيوخه أ ن س بن مالك ومما ا ل ر و ا عنه موسى بن ع ق ب ة فالراجح أ ن ه هو هذا عبد الرحمن بن زيد ومما يؤكد ذلك أ ن بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار في ن س خ ة م خ ط و ط ة من ا لسيد ا كار ذكر في هذا ا ل ل س ن ا د ي ح ي ى ع ن مالك ذكر هذا الراوي بسمه ا و ا س م أ ب ي ه و ا س م ج د ه و ا س م ج د أ ب ي ه فقال عبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن ر ق ك باتبني كودين م خ ط و ط ة كتبسل ا ا ل ت كار مطبوع ط ب ع أ و ل م ر ة م خ ق ط ا واحد ا س م ه ق ل ع ج ي في ثلاثين مجلد ا هذا المحقق لما جاء إ ل ى هذا الموضع قال يعني ضرب على زيد وكتب موضعه يزيد ف أ ب ع د الصواب وجاء بالغلط قال عبد الرحمن بن زيد وكتب في ا ل ح ا ش ي ة أ س ف ل في ن س خ ة م خ ط و ط ة يعني من التي اعتمد عليها هو عبد الرحمن بن زيد وهو تحريف هكذا قال المحقق ومما ل لم يذكر ل ذ ا ك يؤكد ف قال هو ت ح ر ي ذلك ايضا البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير في ترجمه عبد الرحمن بن زيد هذا قال ومعدود في يعد ف ي أ ه ل ا ل م د ي ن ة روى عن أنس بن مالك و ر و ل ع ن ه م و س ى ب ن عقبة وذكر هذا ا ل أ ث ر ا ل ذ ي خرجه ا ل إ م ا م ا ل م ل ك ا ل محمد و ك ذ ل ك جزم ب ه ذ ان ا ل أ ث ي ر في جامع ا ل أ ص و ل بل إ ن الشيخ محمد زكريا ا ل ك ن د ن ل و ي ا ل م د ن ي ر ح م ه ا ل ل ه ق ا ل إ ن ه ب م ل ا ح ظ ة كتب ا ل ر ج ا ل ل م ن ج د لعبد ا ل ر ح م ن بن ر ي ا ي ق هذا عبد الشيخ محمد زكريا يقولون ان الشيخ محمد زكريا يقولون ان الشيخ ا ح م د زكريا ي ق ل و ن ان الشيخ محمد زكريا الذي حديثه ا ل م و ط أ ه و عبد الرحمن بن زيد بن ع ق ب ة بن ك و د ي ن ما انتهى الاضطراب عند هذا بل جاء أ ي ض ا الشيخ ا ل أ ع ظ م ي وهذا ممن ن اعتنى ب ا ل م و ط أ وخطبع ا ل م و ط أ بتحقيقه جاء ا ل هذا الموضع فكتب عبد الرحمن بن زيد بن كدير و برا ا ل ء والصواب أ ن ه ا بالميم و هذا ذكر ألف ألف ألف من أ ر ا د أ ن ي ر ج ع فليرجع إ ل ى كتاب مختلف للدار ا ق ط ن ي وللكتاب لحجر توضح المشتبه من اسمها مالك عن م و س ى بن ع ق ب ة عن عبد الرحمن بن زيد عن أ ن س سند رباعي سند رباعي شوف اسم واحد فيه اسم راو واحد كم وقعها فيه من ا ل ا ط ر ا ب ف إ ذ ا وجدت هؤلاء الذين كانوا يحفظون هذه ا ل أ ح ا د ي ث هذه ا ل ك ث ر ة التي تعجزون التي توقن أ ن ه ا من حفظ الله ل س ن ة نبيه هذا ليس في طوق البشر كم ا ل أ س م ا ء تحفظ كم من أسماء فتقدرون ع ر ف ف و ن أن ذلك ليس بالشيء السهل ت للناس أ ق د اقدارهم ر أكثر ه هذا والله م من ما والله ما, نبلغوا ما ما نبلغوا عليهم الآن طلعنا التي على نبلغ نبلغ جلدتني نحن نحن أحسن طيب و ن ه ا إذا ا أ ر و أن يبدلوا جلدني ما عليهم ولكن、الخطأنا. سنجبون وعلى والنقص الخطأ على النقص وعلى الغلط والنقص في أصل الطبيعة كامن هذا في فبن ا ل ط ب ي ع ة نقصهم لا ينكر ولكن يعني هذا يعني اذا عرفتم هذا استدللتم به على أ ق د ا ر الناس فتحفظ لهم أ ق د ا ر ه م ولا يجترئ عليهم كل مجترئ أ ن أ ن س بن مالك رضي الله عنه ان م انس ل ك توفى س ن ن وتسعين نعم ي أن أنس بن مالك ق د ي م من العراق فدخل عليه أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي بن كعب أ ب و ط ل ح ة سهل بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي الصحابي المشهور كان أ ح د النقباء في ل ي ل ة ا ل ع ق ب ة وكان خطب أ م سليم أم سليم هي أ م أ ن س بن مالك فخطبها فقالت له يا أ ب و ط ل ح ة وما ا لراغبة ل ل ه إني فيك و مثلك يرد ولكنك رجل كافر ف إ ن أ س ل م ت فذلك مهري لا أ س أ ل ك غيره ف أ س ل م فتزوجها قال ثابت البناني ر و ي هذا الحديث عن أ ن س فما علمنا مهرا كان أ ك ر م من مهر ي أ م سليم ا ل إ س ل ا م وابو ط ل ح ة رضي الله عنه كان قلت لكم أ ح د النقباء في ل ي ل ة ا ل ع ق ب ة وكان له مناقب منها أ ن ه يوم احد بعد أ ن انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي هو مترسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ه يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله وجهي لوجهك الوقاع وكان رسول ابو ل ل صلى الله ه وكان أ ط ل ح ة رضي الله عنه راميا حاذقا وكان شديد النزع كسر في, ذلك في يوم أ ح د قوسين أ و ث ل ا ث ة من ش د ة النزع الذي كان ينزع وكان الرجل إ ذ ا مر وفي كنانته نبل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرها ل أ ب ي ط ل ح ة ف ي ن ث ر ه ا ل أ ب ي ط ل ح ة وكان رسول الله, صلى الله عليه وسلم اذا أ ش ر ف على القوم يطل يقول, رسول الله يقول ابو ط ل ح ة يا رسول الله لا تشرف يصيبك سهم من سهاب القوم نحري دون نحرك رضي الله عنه、أرضاه. و أ ر ض ا ه ويقول قد قال فيه رسول الله رسول فيه الله صوت ل الله ى س ل م ص و أ ب ي ط ل ح ة في الحرب خير من فئة و ق الف يعني رواية الحرب خير صوت أبي في ي طلحة ألف من إ ذ ا صاح أبو طلحة صيحته الذي تحدثه في ا ل أ ع د ا ء أ ك ث ر مما يحدثه أ ل ف من الفتاك من الشجعان وقصته مشهوره ة القصة التي نحن ذكرنا أ ب ا ط ل ح ة لما تحدثنا عن حفيده شيخ الامام مالك وهو أ ح س ن ت إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي طلعه ا ل وسلم ودعا وسلم وقال لهما في تلك الليلة لما قال ما حدثه الحديث ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكم ليلتكما ما حدثه بارك في في كان من ب ر ك ة تلك الدعوه حملت أ م سليم ووضعت ابنها عبد الله وعبد الله هذا وولد له ع ش ر ة من الولد كلهم ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن و أ ك ث ر ه م كان فقيها محدثا حمل عنه العلم مات أ ب و ط ل ح ة رضي الله عنه س ن ة اثنتين وثلاثين وقيل س ن ة خمس وثلاثين والذي رجحه ابن حجر رحمه الله أ ن ه مات س ن ة ا ح د وخمسين